وَذَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى وَذَنُّوا إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَلَا نَدْعُ بِالْقُرَمَاتِ أَنَّا